السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمن أصول التفسير كما تقدم أن الكلمة قد تأتي عامة ويراد بها الخصوص أو تأتي خاصة ويراد بها العموم قد تأتي احيانا مفردة ويراد بها الجمع احيانا تأتي مجموعة ويراد بها التسنية، كل هذا تقدم فمثلا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فقوله الكتاب مفردة كلفظ ولكن المراد بها عموم الكتب المنزلة قالت على ايضا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما العيد جمع ولكن اذا جئت هي يد السارق يد تكون مراد التثنية ان تتوب الى الله فقد صغت هي قلوب ولا قلباكما قلوا هما قلبان لكن قال قلوبكما فالعام المخصوص أو الكلمه المفرده التي يراد بها الجامعة أو الجامعة الذي يراد بالمفرد أو اسم الجنس ونحو ذلك كله تقدمت أمثلته لكن الحديث الآن نختصره في باب المجاز لأن الكلام كسر فيه الكلام كسر في المجاز وهل في القرآن مجاز؟ أو ليس في القرآن مجاز بداية يمكنني أن أستغني عن هذا اللفظ ولا أستعمله ابدا أنقل عن سلفنا الصالح في التفسير عن ابن عباس عن ابن مسعود عن فلان وفلان وفلان من المفسرين الأولين الذين دع لهم الرسول بالخير والبركة سواء كانوا افرادا او كانت القرون على وجه الاجمال وليس في اقوالهم ذكر للمجاز من الاصل ليس في أقوالهم ذكر للمجاز من الأصل كلفظ كلفظ المجاز نتكلم على اللفظ وكما يقول عدد من العلماء ان ما تحدث لفظ المجاز بعد القرون المفضله التي دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية فأنا يمكنني أن أفك عن هذا الاصطلاح ولا أشغل بالي به وأقرأ تفسير السلف لايه ايه كانت وأبني على كلام سلفنا الصالح وأنقل كلام سلفنا الصالح في تفسير الآيات باستغناء عن الإرهاق الزيني أو الإرهاق الاختلاف الذي قد يدور بين الناس في إثبات المجاز والنفي أرخص الكلمة بأن المجاز لم يكن كاستلاح موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن القرون المفضل الثلاثة التي دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير نمس تعدسها بعد ذلك وفي الأصل إذا سألت ما معنى المجاز يقسمون الكلام إلى حقيقة وإلى وبعد يقسمون الحقيقة لحقيقة لغوية أو حقيقة شرعية والمجاز يقسمون في تقسيمات طويلة لكن ابتداء يعني إجمالا الحقيقة الكلمة التي وضعت لمعناها تقول هذا كرسي معناه أنه كرسي المجاز مثلا أقول للشخص أنت كرسي طلبة العلم في بلدك يقول مثلا كانوا في اليمن يقولون كرسي الزيديه يعني كرسي الزيديه يعني هو عالم الزيديه الذي يتكئون عليه هو في الحقيقه لا يسمى كرسي الزيديه لا يسمى كرسي فالحقيقه ان تقول عن الكرسي الذي هو المعروف الان هذا كرسي والما والمجاز ما استعمل في غير موضوع قل انت كرسي الاسد قل أسد حيوان قل هذا أسد حيوان له أربعة أرجل شجاع معروف لكن إذا قلت للأخ أنت أسد ليست على حقيقتها إنما أخذت صفة من صفات الأسد الشجاعه في تقسيمات طويله في المجاز نهاية الأمر في المجاز إذا استعملته كلفظ فالعبره بما ال اليه المجاز العبرة بما إليه المجاز فسر كما تفسر أن سارد كلامك على كلام سلفنا الصالح ومن تات الي حصيله تفسيرك على كلام سلفنا الصالح وعلى عمومات الشريعه قبل سلفنا الصالح ان وافق كلامك كلامهم قبل وان خالفك كلامك كلامهم رد فمثلا الصيام الصيام كما اقول لك صمت رمضان قلنا نعم صمت رمضان مفهومي ومفهومك أنك صمت رمضان امتنعت عن الطعام والشراب والشهوه من الفجر إلى إلى غروب الشمس لكن جل واحد يقول صمت وفي النهاية لما أكتشف نقل صمت عن الطعام صمت عن الكلام صمت عن ماذا صمت عن عن الحرام وعدل عن الاصطلاح المشهور لدى الناس الى اصطلاح هو ايه اصطلاح مجازي بغض النظر عن من اي قسم من اقسام المجاز هذا الاصطلاح يذكرون امثلة واسأل القرية فاسأل القرية المراد اسأل اهلها. واسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر المراد اسألهم عن أهل القرية التي كانت حضرة البحر ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت هل القرية تكفر؟ هي مكة أما الذي يكفر هم أهلها معروف بدات. ولا مثلا نبن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في بعض الآيات أظنها في صورة يوسف ذهب مذهبا غريبا مع أن الرجل عالم من علماء السنة الأثبات وينفي المجاز تماما فذهب في بعض الأقوال الى إن, أن المراد بواسأل القرية اسأل أحجارها على ظاهرها اسألها بما فيها أهلها أحجارها إلى غير ذلك ويستنس بأن أن الأنبياء لهم خاصة تختلف عن غيرهم كما قال الرسول إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي وإن ثبت خبر إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي لكن درج المفسرون الأولون تقريبا قاطبة لا أعلم بينهم يعني أي مخالف من القرون المفضلة أن واسأل القرية المراد واسأل أهل القرية ضرب الله مثلا قرية كانت أمن أهلها كانوا أم أمنين مطمئنين يأتيها رزقها يأتيهم رزقهم رغدا فكفرت كفر أهلها وإلا مكة فهي باقية حرم آمن أن مكة حرما امنا كما قال تعالى ولم يروا أننا جعلنا حرما امنا فهي محرمة سواء اهلها كفار او أهلها مسلمون مكة آمنة سواء أهلها كفر أو أهلها مسلمون كاقصد محرمه بتحريم الله سبحانه وتعالى الشرعي لا تحريم الشرعي لا ينسك فيها دم لا الى اخره فان عدل شخص عن الحقيقه الى المجاز وسار في ركب أهل السنه والجماعه برأيه الجديد هو مقبول لان السلفهم علموا الناس بالله وساروا هذا المسير كما اتفقت كلمتنا الان على انني اذا قلت لك انت ولد اسد أنت أسد في معرض الثناء عليك وانت نمر او انت ثعلب اتفقت الكلمه على انني انما اشبهك بماذا بهذه الاشياء في بعض في بعض خصالها انت حديد اقول لك أنت حديد ليس معنى ان تحديد اننا اصف بك الخرصاله انما معنى ان حديد بمعنى إنك انك قوي انك ق... او قلبك جامد او الكلام ده لان كان في اختي جت تدرس مره هنا محاضره والثانيه بتقول لها يا ربي الله ما... اللهم ذكرنا ما نسينا يا رب ايوه قالتها الله ينور عليك قلت لها ما انت ما عندكش دم ردت الثانيه كذبت كذبتي لي اتلاقي أنت عندك دم يتكلم بجد يعني أنه ما فيش مجاز اذا إيه إذن يعني وصفت الذي يقول ما عندكش دم أنه كاذب وطبعا لا يتصور فالعبرة بما قال إليه المجلس فين جاء شخص كالصوفية الذين أتوا في بعض دول العرب وكان منهم السودان أحيانا كان يقول لك الصيام والامتناع الامتناع عن, عن الحرام فانا صائم ويصرف الحقيقة الشرعية للصيام إلى حقيقة اللغوية أو حقيقة هو صلحة مع نفس مع الفارق أسوق شيئا مع الفارق التام يعني أهل الشرك اخترعوا اصناما صح كده جابوا حجر فقالك اسمه اللات وهذا اسمه العزة العزه وهذا اسمه مناه اطلقوا اسماء الالهه على أو عفوا اسم العزيز اشتقوه من اسم اسم العزة من اسم الله العزيز ولا تستقوا من لفظ الجلاله الله ومنى تستقواها من لفظ منان وقالوا هذه الهه فيقول بعض الشراح كالذي ياتي إلى الفجل نقول لنا اسمي لحمه هسميه لحم ويخرج على الناس انت اكلته يقول اكلت لحم بسي اكلت لحم ده انت ما فيش لحم في البيت لا اكلت لحم هو سمى, اللحم في سمى الفجل لحم وده سمى الصلم لكن في المجاز ليس هكذا في المجاز يطلق احيانا الاصطلاح اللغة ويقول هو المراد المراد من الصلاة الدعاء الى انا صليت بمعنى دعوت ربي يجب لك دليل من السنة من السنة أن النبي عليه والسلام قال إذا دعا أحدكم أخاه فليجب فإن كان صائما فليصلي فليصلي يعني إيه فليدعو إن كنت صائم ودعاك أخوك ادعو هذا كله تأثيره ليس بالتأثير الكبير كالتأثير في مسائل الصفات لأن نفاة الصفات هم الذين دخلوا من خلال المجاز لما قرروا أن هناك مجاز نفوا جل صفات الله سبحانه اليد يقول لك مجاز المراد بها القدرة يقول لك اليد المراد بها القدرة إن ربكم ليس بآور إنه, إنه يعلم أول الرؤية على العلم، فحاولوا ينفو جل صفات رب العالمين سبحانه وتعالى فنحن نقول في النهاية العبرة بما ال إليه المجاز إن ال إلى سنة قبل وإن ال إلى بدعة رد ورفض وانتهى توقص هذا باختصار تفاصيل المجاز وأقسام المجاز والكنايات والاستعارات كل هذه مبسوطة في كتب البلاغة وأردت جزءا منها في كتاب وصول التفسير والقواعد هذا باختصار شديد في هذا الباب والله أعلم احد له سؤال بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله